فاذا بي واسمحوا لي ان اقولها بصدق عشرات من السنين وانا على مقعد دراسه لا اسمعها من استاذ لي ان يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الامه الاسلاميه لماذا كانوا يخفون عنا ذلك سامحهم الله خوفا من ان تتأثر فتتشيع. خوفا. هل تخبأ الحقائق? خوفا من المذاهب? هل نكتم, نكتم الحقيقة? حتى لا نقومي مذهبا على مذهب? دعونا من ذلك ايها السادة. فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين. متكئا لسياسة الاشخاص. وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بامير المؤمنين ظلما ليعيش في الارض فسادا. فما امير المؤمنين الا رجل اقام ميزان الحق عليه اولا. ووزن نفسه بالشريعة ثانية. ووضع انسان الاسلام عليه وعلى اسرته ثالثا فهذا امير المؤمنين اما ان يكون اميرا ببيعه تؤخذ قهرا او بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة فهذا ليس اميرا لاحد انما هو امير هوى ونفسه وشهواته حقيقة. يجب أن أعلنها.